على النسخ اظهر فعليها خلصنا دراسه القران الكريم في هذه الحلقه في بقيه فضله في بعده والا ما اخطر شيء فالوعد قائم ان شاء الله في تدبير يعني نسخ اخرى نوزعها عليكم وعليه فالذعل مرفوع والارزاق مقصومة صحيح ولا جال مضروبه فإذا فالخسمة قدرية ومبنية على أصل شرعي ذلك الأصل هو أن الحق لمن سبق وعلي فانبه إلى أن أحدا منكم لا يمد يده وأنا آمر من يقوم بالتوزيع أمر جزمي لأن من مد يده فلا تعطيه شيئا لأن هذا لا يجمل بطالب, بطالب العلم أن يمد يده صحيح وطالب العلم ذو عفة يعلم من الحديث ما جاءك من غير مسألة ولا تشراف نفس فقلوه هنيا مريح وعليه فالكتاب يصل اليك إلى مكانك على الشرط الا تمد يدك وعلى اصل في توزيع هذه النسخ من ان النسخ لمن سبق يعني حضورا في هذه المجالس وهذا اصل شرعي فان بقيت فضله ان شاء الله تعالى وزعناها على من بعد من اهل الصف على من بعدهم يعني وان لم تبقى نسخ فباذن الله تعالى سيجري تدبير يعني نسخ أخرى لمن لم يأخذ إن شاء الله تبارك وتعالى وعليه فابتداء لا تمد يدك وانتهاء فازعلوه مرفوعا والله المستعان يلا حتى يبدأ الدرس لا بأس عليك أخي المثال يا عم. آخر مسألة معنا طيب ما نعادر ان احنا كنا في الآية الثانية فقم قم محمد ولا أبو مالك بس اللي يعرف الطلبة القدامى هو اللي يقوم معلش قوم يا أبو جيزا في الوصايا طيب انا عن الآية في الوصايا طب سؤال وأنتم تسمعون حتى توزع عليكم النسخ جزاك الله خير يقول وقد افترض فرضا وهو أن رجلا تزوج خامسة من غير أن تعلم أنها خامسة ثم مات فهل تجري قسمة لها مع الأزواج لأن وجودها لا شك ماذا؟ وجود فاسد من جهة أنها خامسة ثم هي مستحق للإرث من جهة أخرى وهي ماذا؟ أنها زوجة إذا فهذه المرأة اجتمع فيها سببان سبب موجب للتوريث وسبب ماذا؟ وسبب مانع من التوريث وهي أنها زوجة خامسة وأن هذه الزوجه الخامسه لا ميراث لها فاذن سيسال اخوكم هل ترث او لا ترث وهي لا تعلم انها خامسه لكن لو انها تعلم انها خامسه فلا ترث قولا واحدا طيب قول يا محمد قال ان لا ترث جه ولكن لا حق في التركه من جهه اخرى لان هذا نكاح داه او نكاح فات الفلاه الفلاه المهر والمهر يعتبر دين والدين دعنا من المهر وهذا جواب فيه شيء من الهروب اعطاها مهرها نحن نتكلم الان هل ترث او لا ترث لان اجتمع فيها سببان سبب موجب وسبب مانع أما السبب الموجب للإرث أنها زوجة وأما السبب المانع من الإرث ماذا أنها زوجة خامسة فإذا أي هنا لما تيجي في مثل هذه المسائل تتعامل معها لابد تتعامل معها على أصل شرعي ايما أقوى السبب الموجب أم السبب المانع فمن قال بأن السبب الموجب لإرثها أقوى ورثها لاعتبار بكونها خامسة ومن قال بأن سبب المانع أقوى لم يورثها اعتبارا بأصل وهو أن الأصل عدم ماذا؟ عدم التوريث, عدم التوريث. وهنا المثل لكي نجيب عليها لابد من تحرير موطن النزاع هل هي زوجة أم لا تثبت لا حقوق الزوجية من نسبة الولد من النفقة؟ من القسوة من كذا من كذا من كذا هي زوجة تثبت لها هذه الحقوق الشرعية واضح تثبت لها هذه الحقوق الشرعية هي زوجة وجانب الزوجية فيها قوي صحيح ولا لا فعليه إذا قلنا بأن جانب الزوجية فيها قوي فهي زوجة فترث فيخمس الربع اذا لم يكن هناك ماذا اذا لم يكن هناك ولد صحيح او يخمس السمن اذا كان هناك إيه؟ الولد والله المستعان نعود الى درسنا سريعا فاقول ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعود بالله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 قولوا تعالى من بعد, وصية من بعد وصية يوصي بها أو دين وفي القراءة الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين قلت قوله وصية نكرة في سياق ماذا؟ الشرف فتعم جميع الوصايا فتعم الايه جميع الوصايا الا ان الشرع قد جاء بتخصيص عمومها بمخصصات هي الاول لا وصيه لوارث لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه يبقى الوارث اخذ ماذا حقه بالارث فليس له حق زائد على الارث ارحمك الله ان الله اعطى كل ذي حق حقه لا وصيه لوارث الحديث قلت وفيه ان الوارث قد استوفى حقه بالارث فليس له حق بعد لقوله لا وصية لوارث ولذا قال تعالى في الآية من بعد فقوله من بعد إشارة إلى أن الوارث والموصي لا يجتمعان إلى أن الوارث والموص والموص له عذرا إلى أن الوارث والموص له لا يجتمعان يعني في شخص لان الله قال من من بعد إشارة إلى أن الوارث غير الموصى له ولذا رقح الشافعي أن النسخ كان بالقرآن لا بالسنة وهذا رد على من لم يقول بهذا الحديث ولم يعمل به قالوا لا لا أعمل به لأن السنة لا تنسخ له فالشافعي قال لا إن الذي نسخ القرآن هو ماذا هو القرآن لما نزل بأحكامي وأعطى كل ذي حق حقه ثم قال من بعد فمن بعد شر إلى أن الموارث والموصى له لا يجتمعان في شخص واحد قلت وهذا راجع إلى إلى جملة من الأصول أو إلى عدة من الأصول أما الأصل الأول فإن الوصية شرعت لمواساة غير الوارد اصل مشروعيه الوصيه هي ماذا هي مواتات غير الوارث بدلاله حديث سعد بدلالة حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لما اوصى فقال ان تترك ورثتك اغنيا خير من أن تتركهم عاله يتكففون الناس فالذي يظهر لنا من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لسعد أنك توفي لغير الوارث إذا أردت بذلك مواساة أما الأصل الثاني فهو أن ملك الرجل لماله هو ملك قاصر فليس هو مطلق اليد في ماله هذه مسألة مهمة جدا تنبني عليها أحكام شرعية ملكك للمال هذا ليس ملكا مطلقا إنما هو ملك قاصر ليس ملكا كاملا ما الدليل على أن ملكك قاصر قوله تعالى وأنفق مما جعلكم مستخلفين فيه ولو كان ملكا كاملا مطلقا لما سئلت يوم القيامة عن مالك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك تسأل من أين وفيما وهذا السؤال يدل على أنك لا تملك مالك على الحقيقة وأن ملكك هو ملك قاصر فطالما أن الملك قاصر فالتصرف أيضا تصرف قاصر ولذا الشرع يتدخل في الملك إذا أنفق رجل المال على وجه السفه فالشرع ماذا؟ يمنعه ويأخذ منه ماذا؟ ويأخذ منه هذا المال ويأخذ منه ماذا؟ هذا المال لانه لأنه على وجه السفا بما دل على أن ملكه قاصر قلت فلما كان ملك الرجل للمال قاصرا كان تصرفه ماذا ها؟ كان تصرفه في ماله قاصرا لأن المال حقيقة هو مال الله تعالى لأن المال حقيقة هو مال الله تعالى. الأصل الثالث، وأنه لا وصية للوالدين على وجه الخصوص، لأن مال الابن حقيقة هو ملك لمن هو ملك للاب، فلماذا يوصي فيه؟ كما قال أنت ومالك لأبيك. الأصل الرابع أن الوصية للوارث فيها نوع من الاستدراك على الشارع الحكيم وعلى ما فرض واوصى وعلى ما فرض وأوصف ولذا ختم الله آيات الموارئ آيات المواريث بقوله ماذا وصية من الله فريضة من الله فإن أشكلا اشكال. ان القرآن جاء بمشروعية الوصية للوارث من قوله تعالى كتب عليكم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف فقوله للوالدين والأقربين يشمل يشمل الوارثين. فأوجيبه. طيب إذا أنت تقول لا وصية لوارث، فكيف يقول القرآن للوالدين والأقربين؟ وهذا نص قرآني في مشروعية الوصية لمن؟ للوارث. فكيف الجواب عندك؟ ها؟ دعنا من هذا النفخ الآن. نحن نتكلم عن المشكلة الآن وهي أن هناك آية في القرآن. هذه الآية تفرض الوصية لمن؟ للوارث فكيف الجواب عنها ها. طيب من مجموع الادله لا من مفردها طب ما هو وجه التعارض بين الآيتين كيف يكون عاما مخصوصا أنت بهذا ستخرج ماذا ستخرج أكثر الوصايا وشرط العام عند الوصوليين ألا تكون مخصصاته أكثر منه <تصفيق> هذه الآية منسوخة ولذا قال علي لا يفت الناس إلا من علم الناسخة والمنسوخ لا يفت الناس إلا من علم الناسخة فهذه الآية منسوخة وهذا يظهر جدا لو تأملت الآيات آيات المواريث أولا سورة النساء معروف أنها لاحقة لسورة ماذا البقرة هذا أولا ثانيا لو تأملت قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه لا وصية إذا كانت الوصية للوارث قبل أن يعطي ويفرض الله الحقوق وهذا راجع إلى أطل شرعي أن الأحكام الشرعية تنزل على ماذا على صفته تدرك فيتدرك بنا فجعل اولا وصية ليلغي احكام, أحكام المواريث اللي كانت موجودة في الجاهلية لان الجاهلية ما كان في مراس بقدر ما كان في وصية رجل يوصي الرجل ماذا يوصي وممكن يوصي بماله كله لابن من دون ابنائه وممكن لا يوصي لبناته بشيء أو يوصي ابنه الذي يتولى الدفاع عنه الكبير الذي يحمل له السيف ويحمل بيضته فجاءت الآيات تقول لا. تقول للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فجعلت وصية للوارثين الوالدين والأقربين، ثم نسخت بعض بآيات سورة النساء. نعم. أما يدم وريث فقد كانت مجموعة مع مع عضيان ضع مستقلة يعني. نعم. هذا قال يعني قولوا على قت بأليكم إذا إذا حضر أحدكم ثم ذكر الوصية ففأنتهى هنا معنى الوجوب فلا فلا يطلق معنى الوجوب مع معنى الوصية مما يؤكد أن هذا لا. لا الوصية واجبة وهذا سيأتي معنا في مسائلنا طيب نقول إشكال قيل كيف وقد جاء القرآن. كيف وقد جاء القران نصا بالوصية للوارث بالوصيه للوارث حيث قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين قلت والايه منسوخه وهذا يظهر جيدا من قول عليه الصلاة والسلام إن الله اعطى كل ذي حق حقه فكانت الوصية قبل أن تفرض قبل أن تفرض الفروض وتقسم وتقسم التركات وثم قرينه أخرى أن سورة النساء متأخرة نزولا عن سورة البقرة يقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث من باب بيان معنى من باب بيان معنى آيات النساء ودفع تعارضها مع ودفع موهم تعارضها مع آية البقره مفهوم ولا مفهوم يا طلبه العلم ها ظني أن هذا لم يفهم بعد صحيح ولا ما هو صحيح هذه النظرات لا تعبر عن شيء بل زادتني حيره على ما أنا فيه حير أجيبون يا قوم والحق تابت لكم ها مفهوم طيب من لم يفهم يرفع يده بغير حرج ها طيب هكذا يجب أن تفعل فلا يكون طالب الأول صف الأول لإعداد أو الثاني أو الثالث أصبق منك إلى هذا يشرح واحد لنصف ساعة كاملة ثم يقوم في آخر حصة ما فهم. هذا حق لان الفهم يعني هبة ربانية كما قال تعالى ففهمناها إيه؟ ففهمناها سليمان وإلى اليوم قد أقرأ الآية عشرات المرات ولا تبين لي منها أشياء كثيرة إلا ماذا إلا بعد المرة والمرة والمرة والمرة فالأمر ليس, ليس هذا من باب الإحراج حتى لا تتحرج لأن أيوم اولى أن تقول لم أفهم أم تخرج من الدرس لم تفهم ما لا أن تقول لا أفهم أو لم أفهم واضح فهذا مما يجب على طالب العلم فأقول هم قالوا إن الآية قالت الوصية للوالدين والإثم طب الوالدان وارث وارثان والاقربون وارثون لأن الأقربون تشمل من؟ الاخوه وتشمل الأعمام وكل هؤلاء من الوارثين وأبناء الأعمام الآخرين صحيح هذا؟ طيب تشمل الوارثين فهذه الآية نص في مشروعية الوصية لمن؟ للوارثين من الوالدين والأقربين فجاءت آية النساء فجعلت فروضا للوالد السدس وللام السدس أو السلس والوالد يرث فرضا السدس وما بقي من عند عدم وجود الولد يرثوه من الوالد والإخوة يرثون على شروط والأعمام يرثون على شروط والزوجات يرثن على شروط والأزواج يرثون على شروط فجعلت لكل واحد ماذا حقا يبقى لا معنى هنا أن توصي لأن الله تبارك وتعالى وهو العبد الحكم قد اعطاه فلا حاجة أن تعطيه أم تعطيه أنت كما أضرب لك ميسانا رجل غني أعطاه الله مالك تتصدق أنت عليه ها هل هناك معنى لهذه الصدقة ربه أعطاه سبحانه وتعالى وهو المتفضل الكريم فلا حاجه أن تزيده أنت فكذلك الأبوان والأقربون بالمعروف أعطاهم الله تبارك وتعالى ماذا أنصبة ومقادير محددة من التركة فلا معنى أن توصي أنت إيه؟ أنت بعد ذلك لأن وصيتك بعد ذلك كأنك تقول لله أنت لم تعطيه ماذا؟ ما يستحق فأنا أعطيه يبقى هذا اسم استدراك ولا لا على الشارع ها؟ ثم نقول بأن الآية نسخت ليه؟ لأن سورة النساء نزلت بعد سورة البقرة فإذا تعارض حكم في سورة النساء مع حكم في سورة البقرة تكون سورة النساء ماذا؟ ناسخة صحيح؟ ناسخة كما لو سمعت مني فتوى بجواز يوما من الدار ثم سمعت مني فتوى هي هي الفتوى بالمنع يبقى إذن الفتوى الثانية المتأخرة عن الأولى تكون ماذا؟ ناسخة ومما يقوي وجه النسخ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه يعني إذا قال لكم لا توصوا للوارثين بعد أن قال لكم ابتداء ليه لأن لم تكن هناك مواريس ولا أنصدة وكان العرب الأقدمين يمكن يوصي الرجل بماله كله لغير وارث يعطي لابن متبنى وممكن يعطي لماذا لابنه الذي يتولى له الدفاع ويحرم بقيه من الوارثين ممكن لا يعطي أبويه وهذا موجود في الجاهليه موجود في الجاهلية فجاء الإسلام بسنة ليه تدرج الوالدين والاقربين من الوصي وشوف قبل لام التمليك وهنتكلم عن هذه الايه بعد فقال للوالدين يعني ده ملك حق واجب ثم بعد ذلك تولى الله قسمة المواريث وربنا عدل حكم سبحانه وتعالى فقال اذا لا وصية بعد ان تولى الله الامر وهل يجوز ان نتولى الامر بعد أن تولى أن الله عز وجل وإذا في آيات وليه فريضة من الله وصية من الله قل الله يفتيكم بخلاص انتهت إيه مهمتك أنت بعد أن تولى الله الأمر ماذا الأمر كله من توزيع المقادير والأنصب فالآية إذن نسخت بآية سورة ماذا النساء وأن الله تعالى بسورة النساء قد أعطى كل ذي حق حقه ولذا قال صلى الله عليه وسلم تأكيدا وفاما للآية ودفعا لموهم, لموهم التعارض بين الآيتين قال لا وصية لوارث طيب إشكال آخر عشان نترك هذه المسألة فإن قيل لا تنسخ السنة القرآن لان شرط النسخ تكافؤ الادله يعني إيه تكافؤ الادله لما يجي حكم يلغي حكم لازم يكون بينهما إيه مكافاه يعني ايش هذا الموضوع قال لك رجل حسن افتى بالجواز صحيح وانا سمعت هذا منه تقول لا له كتاب وهذا الكتاب مسطر فيه عدم الايه فلا نصدق بقولك هذا اللي هو الجواد إلا أن تأتين ببينة تكافئ البينة الأولى ما هي البينه إما شريط ماذا مسموع إما فتوى مكتوبة بخط يده إما كتاب إما نقل سبت نقل سبت من أحد الذين ماذا يلتسقون به ويسمعون أقواله ويضبطونها فأنت لم تسلم بالنسخ إلا متى أن يأتيك القول في قوة مكافئة لماذا للقول الأول فقالوا السنة أدنى من القرآن فلا يمكن أن تنسخه لأن الأدنى لا ينسخ له الأعلى هنا لا بد من توصيل المثلة هل السنة أدنى من القرآن نحن لا نسلم بهذا إن كانت أدنى من جهة أن القرآن هو كلام الله وكلام الله أقدس وأجل من كلام غيره صحيح لكنها من جهة أخرى تكافي له القرآن لذا قال على إني أتيت القرآن ومثله معه صحيح وما هو وجه وجه التفرق بين السنة والقرآن في هذا الباب فالسنة قد تثبت بحد التواتر كما أن القرآن يثبت بحد ماذا التواتر صحيح والسنة وحي والقرآن ماذا وحي والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أقوام يتركون السنة بزعل معارضة السنة لماذا للقران كأنما يقول لهم السنة تنسخ السنة تخصص السنة تقيد لما قال لا فين رجلا متكئا على هريكتي هذا مفهوم يا طلبه العلم طيب والجواب فلو سلمنا بهذه المقدمة أن القرآن أعلى من السنة فان السنة كافئ القرآن من جهة أخرى من قوله صلى الله عليه وسلم على إني أوتيت القرآن ومثله معه وانظر إلى قوله ومثله معه التي تقتضي المثليه والمشابهة والمكافأة ثم هما يشتركان في كونهما ماذا وحيا وحيا كما قال تعالى ان هو الا وحي يوحى كما يشتركان في الثبوت وهي ان السنه قد تثبت بحد التواتر كالقران وهذا الحديث من اهل العلم من عده متواترا لكن ليس لفظيا من المتواتر ماذا المعنوي الذي هو ايضا في قوة التواتر اللفظي قلت اضف إلى هذا أن السنة هنا ليست ناسخة أصلا يعني حديث لا وصية لوارث مش هو الناسخ وإنما الناسخ هي آية المواريث على الحقيقة وإنما السنة ها هنا جاءت مفسرة لآية المواريث بينت إن آية المواريث أعطت الحقوق فنسخت بهذا آية آية البقرة فلذا قال بعد أن فسر الآية وأبان معناها قال لا وصية لايه لوارث قلت غير أن لا نسلم بشرط المكافأة غير أن لا نسلم بشرط المكافأة بين النافخ والمنسوخ، وانما وإنما السبوت كافي يعني السبوت سبوت النص طالما أنه صحيح تمام مش لازم يبقى متواتر يعني يرويه جمع عن جمع عن جمع هذا ليس شرطا لقبول الخبر ولل... وللعمل به إنما الشرط أن يثبت الخبر بنقل العدل الضابط عن العدل إيه؟ ضابط عن العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا عله فاذا الذي يكفي يرحمك الله هو ثبوت الخبر فمتى ثبت الخبر تعين العمل به من غير اعتبار لشرط التواتر فيه الله المستعان يبقى اذا قلنا اول مخصص للآية هو انه لا وصية لايه لوارث المخصص الثاني نعم هو يعني هذا هذا لا يجوز ابتداء لان الله اعطاه حقه لكن انت تتكلم عن مساله ريفيه عندنا في بلادنا وهي أن الاب يخشى على البنات من ماذا؟ من أن يجور عليهن الأخو فيكتب لهن كتابا بل أحيانا كتاب بيع وشراء بماذا؟ بأنصبته بأنصبة كل منهن حتى لا يضيع حقهن واضح؟ فهذا الفعل لا نجوزه على الاطلاق. إنما متى نجوزه إذا علم الأب من ابنه أنه قد يجور على أخواته ويذهب بحقهن نفس الأب عندئذ بأن يكتب لكل بنت ماذا حقها من من الميراث مكتوبا بيعا وشراءا أو وصية أو نحو ذلك بما يضمن لهن حقوقهن ولكن هذه المسألة خاصة وليست مسألة عامة صحيح؟ مثلا ربع سنة لكن قال يعني أنا وصي الأرض الكلانية في هذا النظام هذا حق وهذا يسوي حقه في المنظر. اللي هو مسألة أن التركة تخصص هذه المسألة ستأتي معنا ستأتي معنا في باب الوصايا الجائرة بمعنى لو أوصى الرجل بخير ما يملك من المال وصية السلس هو حق السلس لكن هنا الوصية فيها إضرار بالورثة إن عنده قطعة أرض منتظر أن تدخل فيه في الكردون السكاني هي ثمنها عند موته عشرة آلاف وهذه العشرة تساوي ماذا الثلث إذن الوصية ماذا صحيحة من هذه الجهة لكن هناك كلام يكاد يكون موسقا مؤكدا أن هذه الأرض ستدخل في ماذا في كردون مثلا مبالي او في حاجة الطريق او في كذا وان الدولة سوف تعوض اصحاب هذه الارض بسلاسة امثال وعلى فكرة هذا حدث في الطريق الدائري تمام بمثليها بسلاسة امثالها فعند اذن سيكون في الوصية بهذه الارض نوعا من الادرار بماذا بالورثة فهل هذه الوصية هل هذه الوصية نافذة ولا غير نافذة اذا ما سيأتي فلا تتعجل المسأل نقول المخصص الثاني الوصية بما يزيد على الثلث لان الآية قالت من بعد وصية عموم يوصي في ماله ما يشاء صحيح قلت ولكن المفهوم من الآية أنه لا يوصي بما شاء لأن الآية جمعت بين ثلاثة أمور وهي الإرث والوصية وماذا والدين ثم أخبرت عن الجميع بقولها وصية من الله فريضة من الله فعليه لا ينبغي أن يخلو مال من ماذا؟ من إرس ووصية فلا تذهب الوصية بالإرس ولا يذهب الإرس بالوصية والدين حق سابت قبلهما يبقى اولا القرآن هو نفس مفهوم الآية ذلك هنلاقي حاجة جميلة جدا في آيات المواريث آيات لها مفهوم لابد من اعتباره يعني مثل آية بتاعتنا هذه هنجب تتكلم عن الكلالة وفي آية أخرى في النساء بتتكلم عن كلاله. آخر سورة النساء ويستفتونك قول الله يفتكم فهم وهذه الآية وإن كان رجل يورث يبقى إذن الكلاله هنا غير الكلاله إيه؟ هنا لأنه لا معنى للتكرار هذه صورة للكلاله وذي ده مفهوم يبقى إذن آية المورثة لابد من مراعاة المفوم إيه المفوم فيها ولذلك إحنا فهمنا من آية المورث إن الوارث والموصى لا يجتمعان لأن موصى له لأن ربنا قال من بعده يبقى في وصية وفي إرث في المال فما ينفعش إن الرجل يشترك في الأمرين يبقى موصى له وفي نفس الوقت هو إيه؟ وارث لا من كان وارثا لا يعلى وصية له ومن كانت له وصية فلا يكون ماذا كذلك هذه الآية أفادت إن المال فيه حق الإرث وفي حق ماذا فلا ينفع أن تذهب الوصية بحق الإيه؟ الإرث وعليه فلا تجوز الوصية بما فوق الإيه؟ السلسليني. لو أوصى بماله اذا ذهب بماذا؟ أجب يا رجل. يبقى ذهب بالإرث. ولو أوصى بماله كله لضيع حق الورثة. لو أوصى بنصفه ضيع حق الورثة. يبقى نقول. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لسعد. إن تترك ورثتك، إن تترك ورثتك إن تترك أغنياء يشير سعد بذلك، يشير إلى سعد بأن الوصية لا تذهب بماذا؟ بالإرث. يقوي هذا الأصل الذي ذكرناه من قبل. ما هو ماذا؟ الأصل. ان ملك الانسان قاصر، فلو اوصى بكل ماله يبقى انت جعلت له ملكا مطلقا في المال يقوي هذا ان ملك الانسان للمال قاصر، فلا يكون مطلق التصرف فيه ولا اليد ولان فعل العبد لا يقدم على فعل الرب ليه لأنك لو قلت له توصي بكل مالك يبقى فعله سبق فعل من سبق فعل الله فين لان فعل الله ان يرث الاب كذا ان ترث الام كذا ان يرث الاخوه كذا يجي هو يوم يوصي بماله كله يبقى قدمت فعله على فعل من على فعل الله عز وجل صحيح كما ان الوصيه هي تبرع فلا يقدم التبرع على الفرض ماذا على الفرض اللازم ما هو الفرض اللازم الارث ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعر والثلث كثير ولم يقر له وصيه فوق الثلث يقوي هذا او يدل على هذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اطل وصيه رجل اعتق عند موته سته اعبد اعتق عند موته ماذا سته اعبد فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم وصيته في الثلث فأعتق ماذا عبديني ورد ماذا ورد الأربعة على ورثته وهذا الحديث فيه فوائد جمه طبعا منها ان ولي الامر له ان يتدخل في في تعديل الوصايا ايه الجائرة في تعديل وصايا الجائرة وثانيا ان الوصية التي فيها اضرار بالورثة لا يجوز ماذا ها لا يجوز إنفاذها وثالثاً طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام طب كيف اختار عبدين من الأربعة بالقرعة عند تزاحم الحقوق تستعمل ماذا القرعة عند تزاحم الحقوق ومن قوله تعالى فساهم فكان من يعني عمل قرعة على منه يلقى في البحر فوقعت القرعة على من على سليمان كان صلى الله عليه وسلم اذا خرج في غزوه ماذا يفعل اقرع بين إيش؟ بين النساء؟ فالقران تستخدم عند تزاحم الحقوق ولكن بشرط ما هو الشرط بين الجائز اليوم يا ابا لا يعني ممكن لا. لا لا السؤال متى تستعمل القران القران تستعمل عند تزاحم الحقوق بمعنى تزاحم الحقوق لا يمكن أن أن يجتمع في هذا الحق لكن إذا أمكن أن يجتمع خلاص لكن إذا لا يمكن أن يجتمع في هذا الحق زي رجل له زوجتان ولا يمكن أن يسافر إلا بماذا واحدة منهن مثلا عملية تم جواز اثنين بتقول العملية تكلم والكلام نصف الفعل لعلك تفعل أنت بزوج أصلا طيب لعلك تفعل ها لا لا لا لا ما احنا قلنا عند التزاحم اذا ترجع حق احدهن على الاخرى خلاص تمام كأنه مسافر بولده ليطببه الطبيعي من الذي تصحبه من الذي تصحبه ام الولد لان هي التي تقوم على رعايته بها هنا ما في تزاحم لكن انا اتكلم على التزاحم لا يا اخوانا دي مساله ظاهرة جدا في الحقوق المالية لا يعني لو وجدنا عشرة جنيهات ادعاها رجلان قال الاول لي وقدم بينته هي عشرة ورقية وجديده وكذا وكذا والثاني قال هي عشرة جديدة ورقية وكذا وكذا وقعت هنا تزاحم الحقات ما ينفع الاختراع الاختراع هنا يكون ماذا قمارا ان هذا اختراع على ما فهذه حقيقتها انها ايه قمار صحيح؟ طب ماذا يفعل القاضي عندئذ لو تكافأت البينات البيناتان ها يقسمها يقسمها واضح يبقى اذا تزاحم الحقوق حتى واحد منكم الا كده في النص لكن لم يتبينها قال المعنوية قال عند تزاحم الحقوق المعنوية لكن تجاعم الحقوق المادية إيه؟ لا لأن هذا يكون منين من القمار المحرم المهم النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتق الرجل ستة أعبد والذي يظهر رحمك الله أنه ما كان يملو غيره فالنبي عليه الصلاة والسلام عدل وصية هذا الرجل إلى إنفازها بحق ماذا بالثلث فاعتق رجلين ورد الأربع على ماذا قلت ولذا قالت الآية من بعد وصيه وصية يوصي بها او دين غير إيه؟ غير مضار هو ممكن يضر في الدين او سياتي معنى وجوه من وجوه الاضرار في الدين ممكن يضر بالورثه في الدين وسياتي هذا ازاي هو على دين فقبل ما يموت تمام رد للرجل دينه بماذا بأفضل المال وأنفث المال وأكثر مما نه من حق عند لا تنفذ الرخص يعني رجل عنده عشرة آلاف قال له خلاص خذ الأرض العدائي بهذه العشرة آلاف التي التي لا محمد يقول أو ليس العبيد حقا ماليا يعني الإنسان عندك قيمته مادية العبد قيمته معنوية ومادية عند البيع عند البيع صار حقا ماديا لكن اصله حق معنوي اصله حق معنوي ماشي المهم لذلك لا يسمى مالا الا اذا اذا بيع كما جاء في قصة شهيرة يعني قال نحولهما الى ايه الى مال يعني نبيعهما فلكن ليس قبل البيع مالا واضح ناتل مسألتنا قلنا ماذا الثلث فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم وصيته ولذا قالت الآية من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار ولان الوصية بكل المال هي من الاعتداء من الاعتداء على حق الله في التشريع لنقدب بالوصيه بكل المال حيلغي التشريع به اجب يا رجل القرف هل ينفع ان هو يعتدي على حق الله في التشريع كما ان هذا من الاعتداء على حق الورثه لانه سيذهب به وخال بالك ان مال الورثة في مال المورث ان حق الورثه في مال المورث ده ده حق تمليك ولذا لا يشرع الاضرار ايه بالورثة بهم قلت فائده ويستحب لو عدل عن الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير ولما جاء عن السلف رضي الله عنهم انهم اوصوا بما دون الثلث كابي بكر اوصى بماذا بالخمس قال ارضى بما رضي الله لنفسه فاوصى بالخمس ولقول علي رضي الله عنه الخمس احب الي من الربع والربع احب الي من الثلث واضح طيب نقلب هذا المخصص الثاني للايه وهو انه لا وصيه بما فوق ماذا الثلث والافضل ان ينزل الى ماذا الى الربع والى الخمس المخصص الثالث حق الشرع حق الايه قلت ونعني بحق الشرع الوصايا المحرمه كمن اوصى في امر محرم والخلاف قائم في الامر المكروه مثال الامر المحرم واحد اوصى مثلا لمعهد الموسيقى بشراء الات بثلث ماله او من اوصى في امر مكروه كمن اوصى بماذا ببناء استاد للايه بثلث ماله لبناء استاد الكره او استاد اللعب واضح فاذا من اوصى بمحرم لا يجوز انفاذ ماذا وصيته قلت فيحرم انفاذ الوصية لحق ماذا لحق الشرع ولكن حقه ثابت من جهة اخرى فين؟ من الوصية فيوجهها القائم عليها الى اقربائه واوليائه الفقراء من غير الوارثين يعرج الاوصى بالثلث لمكان محرم لا يجوز انفاذ الوصية في هذا المكان المحرم وتنفذ فيه في جهه اخرى كأن الوصي او القائم على الوصية ينفقها في اقربائه واوليائه قلت لأنهم من جهة اولى الناس بماذا به ما الدليل على أنهم اولى الناس به قرّبنا أولى بالمعروف صحيح ثم من بعدهم من فقراء المسلمين واليتامى والمساكين لآية النساء الأخرى واذا حضر القسمة ما إحنا قلنا للفقراء منهم أغنياء هنا مثلا احمد يقول هل يوجه الوصيه للاغنياء من اقرب يعني هذا له اولاد عمومه هناك صالحين وكل حاجه لكنهم اغنياء لا طبعا لان اصل الوصيه تكون للايه للمواثاه واصل الصدقه والوصيه صدقه ولا تجوز الصدقه على من يبقى اكتب على شرط الفقر والعوز لان الوصيه تبرع وصدقه بدليل نسمىها في حديث سعد ماذا صدق قال أتصدق سعد في الرواية قال أتصدق فلما سمى الوصية صدقة أفاد ذلك أنها لا تجوز لمن للأغنياء وإنما شرعت لمن لمواساة الفقراء والمساكين ولذا عندنا آية النساء الأخرى تقول وإذا حضر القسم أولو له قرب والآية ده من الآيات التي نتكلم عنها لأن الآية دي تعلق بالمواريس وعلى فكرة هذا حكم مهم المتروك وسنه ضائعه ومن توفيق الله عز وجل ان يوفق الورثة إلى ماذا إلى هذا الحكم قبل توزيع الارث يخرجون شيئا من الميراث باتفاق بينهم وموعدة وإقرار يوزع على من على الفقراء والمساكين ابهاب ان فيه وصية للفقراء والمساكين بقى خلاص اعتقد ان الوصية قامت به بهذا الباب واضح؟ نعم الله تعالى بل حضر والمساكين فعمل ما فيه للفقراء ثم ذكرى المساكين لا يمكن ان يكون قولي للفقراء ان يقص بهم الفقراء وإلا لما تم الشارع عن المساكين مرضى الأخرى طيب لما نأتي لحديث سعد ونفهم القرآن بالسنة يا رجل قال اتصدق وفي الحديث الآخر قال الصدق لا تحل لماذا لغني ولا ذي مرة سوي؟ بارك الله فيك لماذا تفصل الآيات عن بعضها والأحاديث والآية تفهم بالآية والآية تفهم بالحديث أنا ما قلت أنه مخصص إنما مبين لمن من هم أولو القربة لابد أن تتفق في الوصية مع على أصول إنها شرعة للمواساة والجبر مش حصر ده أصل بدليل أنه قال أتصدق والصدق أصلا تكون في الفقراء واضح كونه قال أولي القربة ليه عشان يخصهم واضح عشان يخصهم ويقدمهم على ليه على من غيرهم ولو كان غيرهم مساكين وماذا وإتاب أما قال تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا فلألي يتيما ذا مقربة إشارة إلى بد من اجتماع الصفتين فيه القربة واليوت فهذه الآية تبين من هم قول القربة أنهم الذين تجتمع فيهم صفتان صفة القربة وصفة ماذا الفقر والعوز. دعنا من أصل مشروعية الوصية. خلينا في الآيات واجتماع الآيات مع بعضها. في هناك الذي تقوله هذا من النظر. الذي أنت تريد أن ترد به ماذا؟ كل... الأثر. <الأثر> هذه حالة حلو. خاصة لا يمكن أن يبنى عليها حكم عام. خاصة أن رجل لما تصدق على غني لم يكن يعلم أصلاً. يا نت... أخي أنا ما حصرتها ما حصرتها أنا ما حصرتها إنما الذي أقوله هذه الآيات الأخرى المبينة هذه الآية التي قالت يتيما ذا مقربة لي آلة يتيماً زي مقربة ما ذا شيء زي مقربة وخلاص إشارة لابد من اجتماع الصفتين فيه صفة الفقر وصفة ماذا القربة أمسك يا نصر شوية لما يتم الكلام الأمر الثاني إن أنت لو أتيت بالآية تمام أولو القربة واليتامى والمساكين ويد ويد دلالة الاقتران لابد من وجود عامل مشترك بين الثلاثة والعامل المشترك بين الثلاثة هو ماذا فقر والعوز والمسكنة. الأمر الثالث إني النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل قال لا تحل الصدقه لغني ولا لديه مرة الأمر الرابع هو إن الوصية ماذا اجعلها مثلا طيب بس ننتهي من هذا اكتب فرع الوصية لغني كما لو أوصى الموصي لغني غير وارث فهذا على أقل أحواله يكره اعتبارا بأصل شرعي وهو أن الوصية صدقة والصدقة لا تحل لماذا لغني ولا لذي مرات سوي والذي يظهر أن الوصية شرعة للمواساة والجبر بدليل قول سعد أتصدق فسمى الوصية صدقة بما يدل على اشتراك أحكامهم وكذلك أن الأصل في الغني أن يتعفف كما قال تعالى: "ومن كان غنيا فليستعفف" والله تعالى قال في آية سورة البلد: "يتيما ذا مقربى" فدل على أن القرب المعتبره في العمل الصالح هي قرب ماذا؟ العوز والفقر كما أن هذا أبعد كما أن هذا أبعد أبعد إيه؟ عن الاضرار بالورسة لأنك ما تأخذ مالك تمنع منه الورسة لتعطي من تعطيه غنيا هذا فيه شبهة ماذا إدرار بالورصة لكن لما تأخذ مالك وتعطيه فقير فإن نفس الورصة إيه؟ تطير واضح قلت كما أن أجرها في ذلك أعظم وانفع للميت ليه لأنه لما يعطي فقير انفع من أن يعطي لمن لغني واضح فأقل أحوال هذه الوصية الكراهه تمام لم تحرم نعم جوابه ام له قل له كمل الايه كمل الايه تم على الآية. يا رجل اتم على الايه قل له يا شيخ متحكم كل مدفرزقوهم عارف الرزق إيه أصله في إطلاق القرآن الكريم عارف الرزق في إطلاق القرآن الكريم أصله إيه؟ لا الرزق في إطلاق القرآن الكريم الأكل ولاهم رزقهم فيها بكرة وعشية الرزق في إطلاق القرآن الكريم أصله الأكل اسمع اسمع بس اسمع لم تفهم أبدا طالما انك تقاطع بهذه الصورة وعليه سأحرمك حقك في الجواب ووأغلق المسنة اسمع اسمع الرزق في أصل في إطلاق القرآن الكريم هو ماذا هو الطعام لإن أكاد يكون هذا هو حقك من هذه الحياة الدنيا لقمة إيه؟ وكسوة لذلك الآن نصت على حقتين الليه الرزق وليه والكسوة فالرزق والكسوة قرين الذكر الرزق والكسوة نقول الخربة هنا ماذا فقراء لان من الذي يحتاج الرفق من الذي يحتاج الكسوه فنصر اجابنا من حيث لا يعلموا طب اكتبها أكتب الفائده حتى لا تضيع قلت اضف الى هذا ما في تمام الايه من المعنى ما في تمام الايه من المعنى إذ قال تعالى فارزقوهم منا واكسوهم والرزق والكسوه هما مطلب الفقير هما مطلب الفقير ما في وقسوم في الآية في الصفاء نعم فالرزق هو حق هو حق الفقير أو مطلب الفقير وغايته والرزق في إطلاق القرآن الكريم هو الطعام كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية وكما قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور قول الثانية من هذا على ايضا يكون هذا من على العام. لأنه أيضا من يكون الضمير يعود لا. لا يا رجل لا يا رجل الضمير جاء جمعا فيعم الضمير لا يعود الى اقرب مذكور إلا بقرينه اكثر ولما تلغي عموم الآية لا هذه أجوبة باردة أحسن طيب نأتي إلى قلنا حق الشرع وانتهينا من حق الشرع كما لو أنفق الوصية في ماذا في أمر محرم فالوصية هنا تنفذ في غير الأمر المحرم طيب قوله تعالى من بعد وصية قلت فيه وجوب الوصية في المال كما لا يخفى هنتكلم الآن عن مسألة في المواريث طبعا أنا بقدم لها بهذه المقدمة هل الوصية واجبة ولا غير واجبة لأن مسألة وجوب الوصية حتى عليها مسألة مشهورة في المواريس اللي هي مسألة اللي هي؟ ها؟ الوصية الواجبة اللي هي مسألة الجد من مات ولده في حياته ولاه ولد هل الأحفاد يرثون في جدهم وهم محجوبون بمن بأعمامهم وهذه مسألة شهيرة بل هذه المسألة قل مسألة عملية جدا يعني هي كانت عندنا هذه المسألة ويمكن كانت موجودة في أولاد أختي أنا شخصيا لأنها ماتت قبل ماذا قبل أمي ولا تذهب بعيدا فالمال نصف الدان واضح، فكانت المسألة الآن أسرة لأن الأخت ماتت وأولادها محجبون بمن، بأخوالهم اللي هم من أبناء المتوفى، فهل يرثون أو لا يرثون؟ فهذه المسألة مشهورة في القانون المصري بمسألة ماذا الوصية الواجبة، ونعرف مشروعيتها من عدم مشروعيتها طبعا قبل على بد من تقديم مقدمة لأن مسألة الوصية الواجبة مبنية على شيء. هل يجب أن يوصي الرجل في ماله ولا ما يجب؟ واضح. نقول قولوا تعالى من بعد وصية نوصي بها. طب اسمع طلبة العلم. أجلوا هذه المسألة لأن في مخصص رابع لا يفوت علينا. عشان يبقى في ترتيب بس في الكلام. المخصص الرابع حق المال. يبقى قلنا أولا حق من صاحب المال في ان يوصى وحق الوارث في أن لا يوصي بماذا بما يزيد على الثلث صحيح وحق الشرع الا يزيد الا يوصي في ماذا بمحرم حق المال وهو ان يصلح المال للوصيه فيه لقول الله تعالى ان ترك ماذا خيرا وما قال ان ترك مالا ومن هنا خلي بلكم من دلالات الايه الالفاظ يا طلبه العلم والفقيه هو الذي ايه هو الذي يعتبر بدلاله الايه لفظ واضح لان دلاله اللفظ مفرق في الحكم لان لو قال ان ترك مالا يعني كل مال يصلح للايه للوصيه فيه لكن لما قال ان ترك خيرا فقوله خيرا هو مسمى لمال مخصوص هو مسمى لمال مخصوص تصلح فيه الوصية وهو المال الكثير ولذا قال صلى الله عليه وسلم ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه يبقى قولوا شيء يوصي فيه هذا قيد هذا قيد من ان المال يصلح للوصية فيه. وفي ذلك فتوى السيده عائشه رضي الله عنها لما جاءها رجل يملك أربعة آلاف وله ثلاثة من الولد أربعة آلاف له ثلاثة من الولد فمنعته الوصية سيدة عيشة منعته الوصية وقالت له إن الله تعالى يقول إن ترك ماذا خيرا وهذه الأربعة آلاف ليست, إيه ليست بكثير لتوصي فيها واضح وهذا يرجع الى اصل شرعي وهو عدم مشروعية الادرار بماذا بالورث يعني اذا البالة لو ان رجل اوصى في ماله وماله قليل اصل عبارة عن عشرة الاف ولو خمسة من الولد واوصى بالثلث وهذه العشرة ليست كثيرا عند إذن يشرع للقائم على الوصية ان هو يعمله يلغي الوصية تماما ويحولها الى شيء من الايه من الصدقات البسيطة يعني مثلا الفا ولا نصف الالف يخرجوا صدقات على الفقراء والمساكين هذا واضح طيب ليه لان الله تعالى قال ان ترك ماذا ان ترك خيرا وعليه فهذا راجع الى اصل شرعي هو عدم مشروعية الاضرار بالورثة ولذا قالت ايه النساء ايش قالت ايه النساء من بعد وصية يوصي بها او دين غير ايه غير مدار يعني غير مضار في الدين وغير مدار فين؟ في الوصية غير مدار في الدين او الوصية وضابط كونه خيرا طب ايه هو الضابط اللي هنثبت بيه مسألة خيره هو العرف هو العرف لقوله تعالى في آية الوصية للوالدين والأقربين بماذا؟ بالمعروف ولأصل شرعي ولأصل شرعي أن كل ما لم ينضبط شرع ينضبط إيش؟ ينضبط عرفة ينضبط ماذا؟ عرفه يعني مثلا فمثل عشرة آلاف لا تكون خيرا هذه الأيام خاصة مع كثرة الولد لكن المئة آلاف والمليون تكون خيرا خاصة مع قلة, الـ ما قلة الولد او الوارثين يبقى إذن المسألة لها اعتباران اعتبار الأول العرف والاعتبار الثاني كثرة الوارثين يبقى هذا الرجل لا يرثه إلا ولد وترك مثلا ثلاثين ألفا أو ستين ألفا يبقى هنا الستين تكون خيرا لأن الوارث ايه واحد صحيح لكن لو ترك مئة ألف والورثة عشرة يبقى المئة ألف لا تكون ايه خيرا قلت مع اعتبار آخر وهو كثرة الوارثين لأنها كثرة الوارثين مؤثر في الأنصبة كما هو معلوم طيب قوله تعالى وهذه المساله الحادية والعشرون قوله تعالى الآية التي معنا هذه فيها قريبة من أربعين مسألة عشان تهيئ نفسك إن لسه الكلام فيه مجال فيها حوالي أربعين مثلا مع التفريع عليها، يعني هي أربعون كأصل، وبالتفريع عليها ممكن تصل إلى ستينه ستين مثلا يبقى نقول مثلا ال الكم الحادية والعشرون قوله من بعد وصية. قلت فيه مفهوم موجب الوصية. زي كشوف آية الموروث قائمة على إيه؟ على المفهوم خل بالك من هذه المثلة. وفعلا علم المواريث هذا على على هو علم اثري بحث لكنه علم ماذا ايضا علم عقلي فيه فهم قول تعالى من بعد وصية قلت فيه معنى وجوب الوصيه لكونه تعالى قرناها بوجوب اكيد عظيم وقدمها عليه ذكرا ما هو الوجوب الأكيد العظيم؟ دين الدين قضاء الدين وهذا واجب من أعظم واجبات الشريعة بدليل منع نفسه الصلاة على المدين حتى ماذا؟ يقضى دينه قرنها بوجوب أكيد عظيم وقدمها عليه ذكرا وهذا فيه إشعار بوجوبها إن لم يكن اكيدا كما أن التكرار والتأكيد تكرار والتأكيد في جميع آيات المواريث من بعد وصية من بعد وصية فهذا التكرار والتأكيد في آيات المواريث فيه قرينة ظاهرة على وجوبها أي على وجوب الوصية وكذلما قرنها بأحكام الإرث فلها نصيب من وجوبه وما ختم الله تعالى به آيات المواريث من قوله وصية من الله فريضة من الله يدل على وجوبها قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الآية هذه الآية فيها وجوه كثيرة جدا للدلاله على الوجوه صحيح؟ هذه الوجوه تصل إلى ماذا؟ إلى خمس إن لم تكن ستة أو سبع فأنا اكتفي منك بخمس معك الخمسة وجوب لا, لا أنا أريد الخمسة المجتمع والجائزة للخمسة معك الخمسة مرتد كل... كل يتكلم بحجمه <تصفيق> قول تبارك الله أحلى والخالقين <تصفيق> كتب وكتب من ألفاظ الوجوب. وفي قوله كتب معنى ظني ان هو مشروعيته كتابة الوصايا واستحباب كتابتها لأنه استخدم لفظا فيه معنى ماذا؟ الكتابة فيستحق أن تكتب له فيه سأملي سأملي ثانيا قرينة وهو موضع الموت ولا في قرينة على الوجوب. لان غالبا الإنسان في موضع الموت ماذا؟ يتكلم بماذا؟ بالأمر الذي يجب وبالأمر المهم وبالأمر اللي زي ما حصل تفق يطرح خميص عن وجه وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحهم المساجد وكذا وصيته الصلاة, الصلاة الصلاة وما ملكته أيمانكم فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذين لعظيم ماذا وجوبهما ثالثا لا تزرموه عينة يعني ليس اي وصية ماشي هات ما بعد القلين هنا ضعيف شو رحمك الله قوله حقا وقوله حقا من الفاظ الوجوب ايضا على قوله على المتقين اللي. كان جعل الوصية من صفات من اهل التقوى والتقوى واجبة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فكل ما كان من وسائلها فوجب بوجوبها لأن الوسيلة لها حكم ماذا؟ الغاية بقي وجه هذا الوجه هو الوجه الوحيد الذي مر في كلامي وأنا أتكلم فأجب به لأن أما قلت خمسة وقلت لك في وجه ضعيف لكن في وجه قوي جدا من الآية أنا ذكرت في أضعاف كلامي هات الآية وقرأها كده ترك خيرا الوصيه ها للوالدين لا مش لام التخصيص هي لام اخرى لا ولا التنصيص لام التمليك ولا يملك الوالدين الا لحق بما ذو او الاقربين الا لحق طيب قلت وفي الات اكثر من وجه على وجوبه نعم صحيح قوله تعالى كتب عليكم وهذا من الفاظ الوجوب كما هو متقرر عند الاصوليين ولا يفوت في هذا من ان قوله كتب فيه معنى استحباب كتابه الوصايا وهذا استحباب متاكد لقول عليه الصلاه والسلام الا وصيته ماذا ما عند درس ثانيا قوله عليكم والقر والمغرور في اللغة إذا تقدم أفاد ماذا الإنزام يا رجل نعم يفيد الحصر ويفيد الالزام لما أقول علي كذا يبقى أنا ألزمت نفسي بكذا ثالثا قوله تعالى حقا وهذا من ألفاظ الوجوب كذلك رابعا قوله للوالدين واللام في اللغه العربيه واللام ها هنا للتمليك بما دل على ملك الموصى له المال والملك وجوب قوله تعالى المتقين لانه جعل الوصيه من صفات المتقين ولما وجبت التقوى وجبت وسائلها وجبت وسائلها لأن الوسائل لها أحكام الغايات يعني الوسائل لها أحكام الغايات يجب عليك الوضوء صحيح؟ ما في ماء والماء يباع ويشترى يبقى يجب عليك شراء له إذا كان معك مال طبعا يجب عليك شراء المال للوضوء واضح؟ قلت يقوي هذا ان الموضع موضع تنبيه على الاهم والمهم هو موضع الموت وما بعدها من الايات كما افاد محمود يفيد الوجوب لما رتب على مخالفة الوصية من الإثم العظيم إيه؟ خل بالك هذه مسألة مهمة هل الآية منسوخة؟ لا الآية مش نسخة الحكم الذي نسخة وذلك النسخ مش نسخه النسخ هو نسخ هنا نسخ حكم بحكم واضح؟ ولما ابقاها الله تلاوة؟ يبقى لابد بقاء احكامها صحيح بقاء ماذا بقاء احكامها وانما نسخت من وجه هو الوصيه لمن للوالدين وبقيت من وجه ايه؟ آخر اخر اللي هو وجوب اصل الوصيه مشروعيه الوصيه للاقارب غير الوارثين فهمت يبقى ندخل الحكم وليس لماذا للآية فتب احسن قلت وكذا قوله صلى الله عليه وسلم يعني في حديث عبد الله بن عمر إذ قال, تعالى إذ قال صلى الله عليه وسلم عذرا ما حق امرئ مسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه إلا وصيته عند ماذا؟ عند رأسه وهذا ظاهر في إفادة الوجوب فرع الوصية الواجبة اذا استقر عندنا القول بوجوب الوصية هنا بقى الوصية الواجبة والوصية الواجبة هي وصية وجبت في ثلث تركه الميت في ثلث تركه المين لفرع ولده لفرع ولده الذي مات في حياته او معه او حكما او حكما وهذه وصية قانونية مشروطة بما يأتي القانون لما جاء بهذه الوصية هنا أخونا في نقطة مهمة جدا في مسألة تعاملنا مع القانون لأن بعض الناس يضع القانون كله تحته قدمه النبي عليه الصلاة والسلام ما ألغى كل قانون وكل شريعة كانت في العرب الأخدمين إنما قال بعثت لأتمم ماذا مكارم الأخلاق وهنا لابد من أن ننظر إلى القانون نظرة أخرى ففعلا هناك في التشريعات القانونية ما له أصل ماذا؟ أصل شرعي يعني قانون من أين لك هذا وده قانون كان موجود في بلادنا لما يسري رجل صراءا فاعشا في فترة زمنية قليلة كان حصل هذا وفعلا قانون سمي بقانون من أين لك إيه؟ هذا قانون ده لو أصل شرعي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لحيي الله لابن رافع ابن ابي الحقيق قال له اين المال فقال ابن رافع ابن ابي الحقيق اذهبته الحروب والنفقات ضاع في الحروب والنفقات فقال له العهد قريب والمال كثير زي المال الكثير هذا يخلف فين في فترة زمنية ايه اذن والعكس عكس المسألة بقى رجل عنده مال كثير في فترة إيه؟ في فترة قصيرة جدا لابد أن يسأل خاصة إذا شاعت الجريمة في المجتمع وإذا شاع الاتجار في المحرمات وإذا وجدت الاعيب زي زمان يكون في نوع من الفساد عند إذن يحق لولي الأمر أن يقول لكل رجل من أين لك إيه هذا واضح رجل نفاجئ انه كان يعمل حمالا وبعد كم سنه نفاجئ ان هذا الحمال تحول الى ماذا الى كيف ما يقولون اليوم ملياردير مثلا في بعد الملياردير ها معلومات لا لا تصل الى بعد الملياردير وكنت سمعت اليمن في حاجه فوق الملياردير تقريبا ايش هي تريليونير يعني إيه؟ ممكن فيسأله من أين لك هذا المال وفعلا بعض الذين سالهم ولي الأمر في العهد القديم القريب واللي وجد أن ثروات هؤلاء فعلا تكونت من طرق إيه؟ طرق مشبوهة منهم من باع للشعب الفراق الفراق المسمومة الفاسدة ووقف متبجحا يقول هو في حد ما لا عول على معدة الشعب اللي المصري وأنها تهدم كيفما نقول تهدم الزلط فبالتالي أن في حد ما في بأي المشكلة هي فزة باعتبار لكن صالحة باعتبار آخر وأثر سراء شديدا جدا من هذا لنجابها على أنها أغذية فاسدة فبعمل السمن ثم جاء فباعها بماذا بسمن يبقى إذا ما ينبغي نحن ننظر إلى القانون هذه النظرة الواحدة التشاؤمية السوداء إنما نحن على وسطية في إيه؟ أهل السنة شوف النبي عليه الصلاة والسلام زكى افعالا كانت موجودة في الجاهلية ما الغاها كلها بل أبقى امورا كانت موجودة في الجاهلية منها مسألة الوفادة والرفادة ومفتاح الإيه؟ كعبة ما ألغهاش صحيح؟ نعم نعم فالشاهد من الكلام يا طلبة العلمي ان احنا ينبغي ان ننظر نظره اخرى فاذا القانون الوصية الواجبة هذا قانون له اصل شرعي وانا عن نفسي فعلا اعتبر به بل واقول اني هذا القانون يعني انا انفدته في نفسي وفي ماذا وفي اهلي وفي ولدي آه وفي اخوتي في مسألة الوصية الإيه؟ الواجبة لاختي فالقانون جعل ايه نصا اول النص أن الوصية لا تكون إلا لأولاد الأبناء الصلبيين ذكورا وإناثا. يبقى أول شيء ما وصية واجبة لأبناء العم ولا لأبناء الخال. لأبناء العم أو باء أو والعم. إنما الوصية الواجبة تكون لأبناء الذكور الصلبيين ثانياً أن يكون فرعا للمين. إيه؟ أن تكون لأبناء أو لأولاد الأبناء الصلبيين ذكورا وأناسا يعني إيه بنت ابن أو ابن إيه بنت صحيح بنت ابن أو ابن إيه أو ابن بنت ثانيا أن يكون فرعا للميت. يعني اللي هو ابن بنته أو بنت ابنه ثالثا أن يكون غير وارث يعني لا يرث بأي وجه من الوجه يكون محجوبا رابعا ألا يكون قد أعطاه من طريق آخر ودي فعلا من النقطة الرائعة جدا في نص هذا القانون هابن هو جد كتب له وده حصل مع خالي أنا شخصيا كتب لأبناء ابنه المتوفى في حياته قطعة ماذا قطعة من أرضه جعلها ماذا حقا لهم بيعا وشراء عندئذ لا يدخلون فين في الوصية الواجب، لان جدهم قد عوضهم منين؟ من طريق ايه طريق اخر وهذا ما فعله يعني خالي رحمه الله تعالى مع ابناء ابنه المتوفى لانهم محجوبون باعمامهم لا يرسون قلت خامسا يأخذون نصيب الفرع المتوفى في حياة ابيهم وحياة امهم يعني الاول بتجيب ابوهم تورس كأنه موجود واضح تورثه كانه ماذا كانه موجود خامسا سادسا شرط الا يزيد على السلس يعني لو زاد عن الثلث بتعمل ايه الزياده بتأخذها وتردها على اصحاب الايه رابعا ويرد الباقي على اصحاب الفروض بنسبه اسهمهم يبقى شروط السته لقانون الوصية الواجبه ابناء الذكور الصلبيين اللي هم بنت الابن او ابن البنت ثالثا الا يكونوا وارثين رابعا الا يكون الجد قد عوضهم من جهة اخرى خامسا ان يرثوا نصيب ابيهم الا المتوفى او امهم المتوفاه سادساً بما يزيد على ليه؟ بما لا يزيد على طيب يبقى هذا نص القانون قلت وأما دليل هذه الوصية عندهم طب ما دليلها الوصية دي ما... أو القانون ده على أي أساس شرع ودليل ذلك عندهم الأول هو وجوب أصل الوصية وأن الوصية حق في مال المتوفى وأن أولى الناس بهذا الحق هم من أبناء من أبناء بنته أو بنات ابنه نعم نعم بنات ابنه عشان ممكن يارثه ممكن يارسه ستأتي المسألة التطبيقيه عشان تعرف لان ممكن لو الرجل له مات له بنات وابن ابن ابن الابن هنا يارس مع البنات ولا ما يارس يارس يا رجل يارس ويعصبهن ستأتي المسألة ليه قلنا بنت الابن او ابن البنت لان ابن الابن ممكن يارس ممكن ايش يارس ازاي يا رجل مات عن بنتين وابن ابن ابن الابن هنا وارث ابن الابن هنا وارث لانه معه بنات انما من الذي يحجب ابن الابن زي في خالي هذه وجود اعمام له وجود ايش اعمام له فانتبه طيب ناتي الى فنقول بل القانون هنا اصله راجع الى ماذا الى اصل وجوب الوصية وان الوصية حق في مال المتوفى ولا يقال المتوفي اضبط في مال من ولذا يقال توفى ولا يقال توفى وان كان بعض اللغويين قال انه وجهي لكن خروجا من الخلاف نقول ايه توفى ونقول المتوفى عايز تخلص من الموضوع قل ما. واضح قلت ولقول بعض السلف بهذه الوصيه الواجبه وهم قتاده وجابر بن زيد وللنظر الصحيح عنده ما هو النظر الصحيح في هذه المساله وهو موافاته من مواساة هذا الفرع الغير وارث يعني فعلا مثلاً خلنا ليها نظر هو نظر غريب يعني أو نظر قوي يعني شو مثلا ابناء ابن خالي يعني زي مثلاً خالي ولهم له أولاد ذكور وأبناء ابن ما وهذا الابن بالذات كان عونا له في حياته يعني هو الوحيد الذي كان يعمل معه في في أرضه رحم الله تعالى وقد مات ميتا نحسب ميتا الصلاح صلى صلاة التراويح في المسجد ثم خرج فأصيب في حادث قديم يعني وترك ولديه فهنا شوف سبحان الله والباقون ليس لهم شغله معه فين في الأرض المساله المسألة فيها جانب عاطفي وقلبي إيه؟ قوي ازاي دون ما يرسوش هتقول نتركهم لعطف أعمامهم إيه؟ عليهم المسألة وان كانت معتبره من جهه لكن الزمن معتبر منين؟ من جهه أنا طبعا الآن نخرج من مسألة خالي حتى لا نتهم أولاده لأن فعلا ممكن تجد شره الناس للمال وحب الناس للايه وفعلا كثيرين يسألني في الهاتف يقول يا شيخ أنا لي أبناء أختي مش عارف ايه وهي ماتت. هم لهم في الارث قلت ولماذا لا تسأل لهم وصية واجبة يعني شوف سؤاله ليهم في الإرس من السؤال لهم وصية واجبة دليل على إنه عايز إيه؟ لسانك أنطقك بماذا بما تريد صحيح لكن لو أنت عايز تعطيهم يقول لي هل لهم مستحق مثلا من الوصية الواجبة لكن تسألت الإرسل وفعلا ما نتركهم لعطف أعمامهم عليهم أو لعطف أخوالهم عليهم أو كذا لأن المسألة اعتبار الزمان فيها قائم وحب الناس للمال قد يذهب بالقر... بالقرابة قد يذهب بماذا بالقرابة حب الناس للمال ولا يبقى القرابه أي... اي قيمة ولا وزن ولا ادري ان من طلبة العلم من نزعني فيها قديما وانتهينا الى شيء وحنتكلم به الان صحيح انت منهم نازعني فيها قديمة فالمسألة فيها اعتبار ايضا للزمان وحب الناس للمال وشره الناس بدلين ترى صراع الناس في المال اليوم ما بين الاخ وماذا واخيه وهذا الصراع صراع يمكن ان تسميه بالمعركة القذرة التي يمكن ان يترخصوا فيها بايه بكل شيء بفعل اي شيء وهذا فعلا ما يسمى بالمعركة الايه القذرة ممكن يستخدم أساليب غير شرعية بالمرة من أجل المعركة المالية بينهم فإذا قلت والنظر في ذلك معتبر من مواساه أولئك وجبر خاطرهم والا تركهم لعصف اعمامهم أو أخوالهم والمسألة غير ماذا أجب يا رجل غير مضمونة مسألة عصف الأعمام غير مضمونة خاصة مع فساد الزمان وشره الناس في حب المال وطلبهم له من غير حله إذا كانوا في الأصل بيطلبوا المال من غير حله فما بالك إذا جاءهم بقى من حله ولهم فيه شبه وحق واضح قلت مع اعتبار آخر وهو حق ولي الأمر وأن له ولايه على المال على مال الرعية وهذه الولايه تسمح له بأن يأخذ ما شاء ويدع ما شاء مع وجوب التسليم له والطاعه فكيف اذا اخذ ولي الامر منه بشبهه حق قويه معتبرة وهذا مما يقوي وجه مشروعيه هذه الوصيه ووجوبها في مال ووجوبها في مال المتوفى. قلت أما إذا أقر أما إذا أقر الوصية فلا إشكال. وعند وجبت من جهتين. ولكن الإشكال فيما لم يقروها وهذه مسألة نقاش في خمس دقائق ماذا لو لم يقروها وقالوا لا إن ابانا لم يوصي والمال بعد موته ترمذ حقا لنا وعصمه المال مكفولة شرعا ولا تمتد يد إلى أموالنا إلا بماذا إلا بشيئين اثنين بحق وشرع أو بطيب إيه؟ أما طيب النفس فلا أعطونا شرع على هذا الوجوب لكن أما إذا أقروا الوصية فلا إشكال كيف ما نحن فعلنا هذا في مسألة يعني أختي أنا شخصين الجميع أقر أن أبناها يأخذون ماذا ياخذون نصيب ماذا امهم المقدر في هذا المال تمام وما زاد على الفين حتى لا تذهب بعيدا المهم الان فيما لم يقر هل لهم الا يقر ذلك أو أن لهم أو انه ليس لهم الا يقر ذلك طبعا دعنا من مساله ولي الامر ان ولي الامر اذا اوجبها انتهى الموضوع ولذلك نأتي إلى قلت أولا إذا أنفذوها إذا أقرروها خلاص وجبت قلت وكذلك إذا أخذها ولي الأمر من أموالهم وجبت لعموم قوله اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماذا وأخذ مالك وظاهر الحديث إن أخذه بغير حق فكيف إن أخذه بشبهته حق كما أن ظاهر الحديث إذا أخذه لنفسه فكيف إذا أخذه لمن لغيره صحيح؟ طيب هل لهم باء لا يقروا هذه الوصية؟ قل هنا سؤال هل ملكية الوارث ملكية مطلقة ولا ملكية مشروطة? ها؟ ملكية مشروطة بدليل من بعد وصية يوصى بها او دين وفي الآية الاخرى يوصي بها او ولكن شوف لو تأملت انا الان قلت الجواب ها؟ هل تعتبر في حكم الموجودة ولا ما تعتبر في حكم الموجوده بهذا الفعل؟ هل الآية فيها نكته رائعة في الموضوع وعمال من أول الدرس أنا كده احط هذه النكته الرائعة في النصوص. ما, ما هذا الذي أردت؟ في حق أنا بقول في الآية يا طلبه العلم فين الآية؟ ما هو بيقول لك ما فيش وصية أصلا هل تعتبر وصية هو المنكتة المسألة في حاجة هل تعتبر الوصية في حكم الموجودة ولا لا تعتبر في حكم الموجود. قول يا هاني شوف قوله يوصى ده معنى رائع جدا لو تعملت الآية قالت في قراءة يوصي بها هو وقوله يوصى بها يعني قد لا تكون الوصية منين من فعله صحيح فمن تأمل هذه النقطة في الآية اعتبر الوصية في حكم الموجودة بالقراءة الثانية يوصى بها نشوف قوله يوصى بها قد لا تكون الوصية هنا ليس منين من فعله وهذه هي نقطة المسألة قلت وليس لهم كذعان ألا يقروا هذه الوصية لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم في القراءة الثانية للآية من بعد وصية يوصى بها وفي قوله يوصى بها معنى حسن أن الوصية قد لا تكون من فعله أو من كسبه هو أو من عمله وهذا يؤكده أصل وهو مشروعية تغيير الوصايا الواء الجائرة وعدم إنفاذها فبمفهوم المخالفة يشرع إنشاء الوصية لأنه إذا جاز تغييرها من الانتهاء جاز إنشاؤها من الابتداء ولأن أحكام الابتداء والانتهاء ماذا متساوي. لأن أحكام الابتداء والانتهاء متساوية وهذا يقويه عدة أصول هذا الحكم يقوي عدة أصول الأول مصلحة المتوفى أو المورث وهي مصلحة غالبة على مصلحة من؟ الوارث لأن فعل انشاء وصيه هنا مصلحة لمن؟ للمورث وإذا تعرضت مصلحة المورث مع مصلحة الوارث ها؟ قدمنا مصلحه المورث بدليل ان ربنا لم يجعل ارثا الا بعد ايه الدين وهو لمصلحه من ثانيا الاصل الثاني وهو مشابهه الوصيه للدين ولما قارن بينهما الشرع وتكون هذه الوصيه في ماله اشبه بالدين وثالثا وجوب اصل الوصيه ورابعا ولايه ولي الامر على المال اذا شوف لو ان رجل مات عليه دين وليس له ما يقضى دينه هيكون فين على ولي الامر صحيح طيب اذا كان ولي الامر عذرا يتحمل دينه يبقى كذلك ايضا يتدخل في انشاء وصيته واضح خامسا وان المال لا يجب للمورث الا على شرط خلوه خلوه من المانع الذي يمنع التوريث لان المال لا يجب للمورس إلا على شرط خلو المال من منع توريد قلت وسابعا المصلحة الأكبر من حفظ الأواصر والعلاقات الأسرية والعائلية يبا هذه أصول معتبرة في مسألة الوصية الواجب وعليه. فإذا أقرها الورثة انتهينا. إذا فرضها ولي الأمر قانونا وجب في ذلك ماذا؟ وجب السمع وجب السمع والطاع. وثالثا أنه يجب عليهم أن يقرروها لا تعلم لأن هذا من باب الإقرار لشرع من باب الإقرار له لشرع. ولا يفوت في ذلك من أصل وهو أن المال لا يحل إلا إذا خلص من الشبهة فأخذوهم المال هنا أخذوهم المال بشبهة فالأولى أن يتجنب ماذا؟ هذه الشبهة فهذه كلها وصولة قوي مشروعية الوصية الواجبة ووجوب ماذا؟ انفاذها وعدم ردها طبعا بقيت معنا مسائل تطبيقية على قضية الوصية الواجبة الزين والرسم فأنا دلوقتي معي موعد والموعد التاسعة والنصف فأنا أعطيكم مسألة عشان إيه المسألة تثبت في رؤوسكم أو قضية الوصيل الواجبه تثبت إيه في رؤوسكم لأن غير المسألة التطبيقيه عشان تضيع. طيب نقول مسألة مات رجل عن أم عن أم وبنتيني عن أم وبنتين وبنت ابن وبنت ابن وترك مئتين وأربعين فدانا. أنا حاولت بس أجيب أرقام قريبة عشان المسألة بقى سهلة التطبيق عندنا. طيب، فرض الأم كم؟ اه؟ السدس. ليه السدس؟ فرض الأم لوجود فرع وارث. يبقى الأم ترس الأم فرضا السدس حجباً, حجبا من السلس لوجود الفرع الوارث لأن الأم لها حالتان في التوريه سدس وماذا لكن لا ترس السلس إلا بشرطين اثنين عدم وجود فرع واثنين عدم وجود ماذا إخوة عدد عدم وجود اخوه إيه؟ عدد لكن لو وجد اخوه عدد فرضاها هينزل الى ماذا لكن لو وجد اخ واحد فرضاها ايه الثلث فرضاها ماذا الثلث يبقى اذا شرط إرث المراه السدس ماذا عدم وجود فرع وارث وثانيا عدم وجود اخوه إيه؟ عدد والباقي إحنا هنا بقى هنورث اللي إيه؟ الابن على انه موجود والباقي للبنتين والابن تعصيبا من الابن هنا اللي هو من المتوفى هنورده على انه موجود ثم نرد ارثه على من على ابنته واضح عشان تعرف كيفية التوريث في الوصية الواجبة واضح قلت وعليه صارت التركة الآن خمسة اسهم فتكون سهام الأم خمسة تكون سهام الأم استغفر الله عذرا سهام الأم أربعة من أربعة وعشرين وسهام البنتين والابن عشرين من أربعة وعشرين طالما في سدس يبقى التركها توزع على اربعة وعشرين سهم طيب ستس الاربعة وعشرين كم اربعة على اربعة وعشرين يبقى العشرين الباقين لمن للبنتين وليه والولد قلت وعليه فثهام الابن المتوفى كم الآن عشرة عشرة وهذا ازيد من السلس ليه ان البنتين هيريسوا عشرين سهم البنتين والولد لما نيجي نقسم بنتين وولد على عشرين يبقى الولد عشرة البنت خمسة والولد ايه او البنت التانية كم يبقى هنا نصيبه زاد على الايه على الثلث طب ماذا سنفعل اذا زاد نصيبه على الايه على الثلث سننزل بنصيبه لمن؟ لكن كيف بقى نقول فلما كانت التركة مئتين واربعين فدانا فالوصية الثلث في مئتين واربعين هي كم؟ تلتين واربعين ثمانون فدانا وبقي مئة وستون مئة وستين تقسم على خمسة أسهم طب جبنا الخمسة منين ست زائد تلتين مين الست فرضوا الست والتلتين البنتين لأن البنتين فرضوا فرضوهن ماذا السلسيني وده من أعلى الفروض في الشريعة فرض البنتين الثلسين فحاط الجمع ست زائد تلتين هيعمل كم خمسة على ستة خمسة على كم على ستة. فنوزع المائة وستين على خمسة فيكون السهم الواحد اثنين وثلاثين فدانا وهو سهم الأم وأما الباقي وهي مائة وثمانية وعشرون فدانا ففرض من البنتين يبقى المثل الآن سريعا كده أولا ورسنا الأم السدس لوجود فرع ايه وارد فلا ترث السلسة ثانيا ورثنا الابن على إنه ماذا على إنه موجود فيأخذ الباقي تعصيبا مع من لكن هنا هيزيد فرضه على ماذا فنفرض له السلس اللي هو ثمانين ونخرجه بالإيه بالسلس واضح وتبقى المسألة سدسة للأم وتلتين لمن؟ للبنات ست زائد تلتين خمسة على إيه؟ يبقى خمسة أسهم هنورث الخمسة أسهم سهما للأم وأربعة أسهم لمن؟ لما نيجي نقسم الميتين فدان المتين واربعين هنخصم منهم السلس باقي مية وإيه؟ وستين مية وستين يعمل اثنين وثلاثين السهم الواحد وهو سهم الأم والمية ثمانية وعشرين سهم لمن؟ للبنتين مناصفة بينهن طبعا هنا المسألة بعضكم قد ينظر إليها من جهة عاطفية إزاي ابن البنت هذا ورث ثمانين فدانا والبنتين كل واحدة ورثت كم ها 64 إزاي وهي بنت صلبية ترس اربعه وستين وهذا ابن بنت يرس ثمانين بنت ابن ولا ايه استغفر الله لا يا اخي اه بنت ابن ترس ثمانين هنا مراعاه لشيء مراعاه لشيء ما هو الشيء في هذه المساله ان الاصل في التوريث هنا توريث من الاب الذكر والذكر يزيد فرضه على من على الأنس يزيد فرضه على الإيه على الأنس طيب أمسكوا عنها عن عن يعني هذا كافي جدا لمن ما بقي معي ربع ساعة إني أصر الله لي الصريح وصرت حسب الموعد وإن شاء الله تعالى نلتقي في الأسبوع المقبل لأن طبعا كان الدرس كله في أحكام الإيه الوصية تقريبا واضح بإذن الله تعالى الاسبوع المقبل يمكن اغلب الدرس يكون في احكام الدين من بعد وصية يوصي بها او دين لان في مسائل متعلقة بالدين منها تقديم دين على دين هل دين التجهيز مؤنة التجهيز مقدم على دين التركة ولا ديون الله مقدمة على ديون العباد لان التركة فيها انواع كثيرة جدا من الديون طيب التنبيه بالله ثم بالله ثم بالله يعني تنصرفون على أعجل مئة ما يكون من غير أي وقفة بباب المسجد بالله عليكم افعلوا هذا الأمر الثاني لا يستوقفني أحد هذا أيضا أقول رجاء ثم رجاء ثم رجاء لأن الموعد عاجل جدا ثم هو موعد لازم ووفقنا الله وياه.